وقوة التوكل عليك واجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها لوجهك خالصه ولا تجعل لاحد فيها شيئا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 ولا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا محروما من ذرية الا وهبته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 واجعلنا مباركين اينما كنا اللهم انا نسالك طول العمر وصلاح العمل اللهم هون علينا سكرات الموت وذكرنا النطق بلا اله الا الله ووسع علينا قبورنا وثبت على الصراط أقدامنا وأدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم برحمتك وبعزتك وبعلمك وبحكمتك أدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وحرم بشرتنا ولحومنا عن النار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 وطمانينه ورخاء يا ذا الجلال والاكرام وردهم اليك ردا جميلا اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم واطعم جائعهم وابدل خوفهم امنا وذلهم عزا اللهم فك أسراهم واجعلهم عزيزين بعز الإسلام يا عزيز اللهم وفق الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك وفق جميع ولاه أمور المسلمين للعمل بكتابك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين